بعد المقدمة الجرمية المقدمة جرمية قسمها المصنف إلى الإعراب وعلامات الإعراب والأفعال ثم انتقل إلى الأسماء فجعل المرفوعات الأسماء سبعة ثم ذكر أن مرفوع أن منصبات الأسماء أربعة عشر ثم مخفضات الأسماء وهي ثلاثة وبهذا التقسيم طالب العلم يفهم النحو بكل يسر وسهولة إعراب معرفة علامات الإعراب، الأفعال، الأسماء. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم بإسنادكم المتصل إلى العلامة محمد بن محمد النسنجي بن أجر رحمه الله تعالى، ابن أجر الروم رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الوا والباء والتاء والفعل يعرف بقدوسين وسوف وتاء التانيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل قال باب الإعراب العراب هو تغيير واخير الكلم من اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقدير وأقسامه أربعة الرفع والنصب والخفض والجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها قال باب معرفه علامات العراب للرفع أربع علامات الضمة والوا والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنة السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وإيابوك وأخوك وحموك وفوك وذومال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون بتكون علامة للرفع بالفعل المضارع إذا تصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وقل ولي خمس علامات لفدت ولا فوالكسرة الأولى وحذف فنون فام الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في السين الفردي وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخر شيء وأمل لفه فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رئ وباك وخاك وأمل كسرة فتكون علامة للنصب في جمع الونات السالم وأمل ياو فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأمل حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وللخفض ثلاث علامات الكسرة واليا والفتحة فأما الكسرة فتكون علامات الخفض في ثلاث مواضع وليس مفرداً من منصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع والندي السالم وأما اليا فتكون علامة الخوض في ثلاثة مواضيع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع وأما الفتحة فتكون علامة الخوض في الاسم الذي لا ينصريف وللجزم علامتان يسكن والحذف فما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصهي الآخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الافعال التي رفعها بثبات فصل المعربات وقسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب الحروف في الذي يعرب الحركات أربعة أنواع ليس وجمع التكسير وجمع ما نتستلمه والفعل المضارع الذي لم يتسلم بأخر شيء وكلها ترفع بالضمّة وتس تصوف الفتح وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المعنى السالم يصوب الكسرة والاسم الذي لا يصرف يخفض بالفتح والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحد في آخره والذي يعرب بالحروف أربعة نوعين: التثنية والجمع ذكر سالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي فعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنص وتخفض بيا. وأما جمع ذكر السالم فيرفع بالوا وينص ويخفض بيا. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالوا وتنص والكلمه التي تخفض بالياء واما نفعل خمسة فترفع بالنون وتنسب وتجزم بحذفها قال باب الفعل الفعل ثلاثة الماضي ومضارع وامر نحو ضارب ويضرب وضرب فالماضي مفتوح الاخرى أبدا والامر مجزوم أبدا والمضارع ما كان فيها ورحلة الزوائد الأربعة يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يكون عليه ناصب منه جازم فالنواصي وهي أن ولن وإذا وكيلام وكيلام الجحود والجواب الفاء الواو والجواب بالفاء والواو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما ولم ولما ما ولم العمر والدعاء ولا والدعاء وإن وما ومن ومهما وإثما وأين ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا بالشعر خاصة قال باب مرفعة الأسماء المرفعات سبعه وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع هو اربعه اشياء النعت والنعت والتوكيد والبدل باب الفاعل الفاعل هو المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام زيدان ويقوم الزيدان وقام زيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند ونقوم هند وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهندود وتقوم الهندود وقام اخوك وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر الثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت ما ضربت وضربت وضربة وضربوا وضربوا وضرب Rutab باب المفعول الذي لم يسمى فاعل واليسم مرفع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضي انضم وله كسر ما قبل آخره وإن كان مضارع انضم وله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر مضمر فالظاهر نحو قول كذورب زيد ويضرم زيد وأكرم عمر ويكر والمضمر اثنا عشر نحوى قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربت وضربت وضربنا وضربت وضرب وضربت وضرب وضرب قال باب المبتدى والخبر المبتدى وليس مرفع العاري عن العوامِ النفضية والخبر هو ليس مرفع المسند إليه نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائم والمبتدى قسمان ظاهر ومضمون فالظاهر ما تقدم ذكر والمضمر اثنا عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنت الن وهو وهو هي وهما وهم وهن قولك أنا قائم ونحن قائمون ما شاء ذلك والخبر غسماني مفرد وغير مفرد في المفرد نحو قولك زيد قايم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل ما فاعل والمبتدى ومع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه زيد جاريته ذاهبة باب العوامل الداخلة على المبتدى والخبر وإذا أشياء كان أخواتها وإن أخواتها وظنت أخواتها فأما كان أخواتها فإنها ترفع الاسم الخبر وهي كان أمس أصبح أضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما وما, وما, وما, برح وما دام وما تصرف منها نح وكان ويكون كن كان ويكون وكون وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما ليس عمر شاخص وما أشبه ذلك. وأما إنها أخواتها فإنها تنصب الإسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائما وليت عمرا شاخص ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المتدا والخبر على أنهما أنه مفعولان لها وهي ظننت وحاسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشباه ذلك باب النعت النعت تابع المنو تبي رفعه ونصبه خفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومرت بزيد العاقل المعرفة خمسة أشياء اسم المضور نحو أنوانت والاسم العلى نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه لا في نحو الرجل والغلام موظف في واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جزئ لا يختص بواحد دون آخر وتقريب كل ما صالح دخول الأيف واللام عليه نحو الرجل والفرس باب العطف في خبرات في وهي الأول فو ثم وأو أم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضيع في تبي على مرفع رفعتها وعلى نصو نصوتها وعلى مخفض نخفضها وعلى مجزم جزمت. تقول قام زيد العمر ورأيت زيد العمر ومرت بزيد العمر. باب التوكيد. التوكيد تابع في برفع ونصب وخفض وتعريف ويكون باللفظ نوعاً هي ينفسون عين وكل واجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد النفس ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. باب البدل إذا بدلاً اسم من اسم أو فعل من فعل تبيع وجمع وهو أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء بدل البعض من الكل يبدل الاجتماع يبدل الغلط. تقول قام زيد الأخ وأكل الرغيف. فثُلثه ونفان زيد علم ورايت زيد الفرس اردت أن تقول الفرس فغليت فابدلته فابدلته زيدا من قال باب منصوبات الاسماء منصوب 14 وهي المفعول به والمستر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم الاول المنادى والمفعول من اجل والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم إن واخواتها والتابع المنصوب في اربع اشياء والعطف والتوكيد والبدل باب المفعول به هو الاسم وهو الاسم الذي عليه ما تقدم ذكر عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكم وضربك وضربكم ضربا وضرب وضربها وضربهم وضربهم ضربا والمفاصيله 12 وياء اي وياء انا وياكم وياك وياكم وياكما وياكم وياكم وياه قال باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وقسمان لفظي ومعنوي فيوافق لفظه فهو لفظي نحو قتلته قتلا ويوافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو قولك جلست قعودا وقمت وقوفا <فيحيق> باب ظرف الزمان وظرف المكان وظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديري في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعاتمة وصبعان ومساء وابدا وعمدا وحينا وما ذلك وظرف المكان هو المكان واسم في نحو أمام وخلف وقدام وورا وفوق وتحت وعند ومعه وإزاوح ذا وتلقى وهنا وما أشبه ذلك باب الحالة الحار هو ليس منصوب المفسر لمن من الهيات نحوق ولك جاز إذ الركب أو ركبت الفرسا مسروطا عبد الله راكبا ولا يكون الحار إلا نكرتا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبا إلا معرفة باب التميز التميز هو ليس منصوب المفسر لمن به من الذمات نحوق ولك تصب زيد عرقا وتفق بكر شحما وطاب محمد النفسا واشتريت عشرين أغلاما وملكت تسعين ناجتا وزيد أكره منك أبو أجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرتا ولا يكون إلا بعد تمام الكلام باب الاستثناء حروف الاستثناء, وحرف الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه هي الا وغير وسوى وسوا وسوى, وسوى, وسوى وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بالا نصب اذا كان الكلام تاما موجبا نح قام القوم الا زيد وخرج الناس الا عمرا وان كان الكلام في تام مجاز في البدل ونصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد وان كان الكلام ناقصا كان على حسب الاواميل نحو قولك ما قام الا زيد وما ضربت الا زيد وما مررت الا بزيد والمستثنى بغير وسوى وسوا وسوا مجرور لا غير والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قولك قام القوم خلا زيدا وزيد وعدى عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكر باب لا اعلم ان لا تنسبوا النكره بتنوين اذا مباشره النكره ولم تتكرر ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فاي لم تباشر وجب تكرار لا نحو لا رجل لا في الدار رجل ولا امراه وان تكررت لاجاز اعمالها والغاوها فان شئت لا رجل في الدار ولا امراه وان شئت لا رجل في الدار ولا امراه باب المنادى المنادى خمسه انواع المفرد العلم ونكره مقصودة ونكره غير مقصوده والمضاف والمشبه به بالمضاف فأما المفرد العلم ونكره المقصوده تفي بنا على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثه البقيه منصوبه لا غير نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا طالعا جبل باب المفعول معه وليس النصب الذي يذكر البيان ليساو يقع الفعل نحو قولك قام سيد جلال لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك باب المفعول معه وليس النصب الذي يذكر لبيان مفعول معه الفعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه واما خبر كان واخواتها واسم انه اخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد قال باب المخفوضات الرسمه أقسام ثلاثه من الحرف بحرف من بالاضافه وتابع المخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يقفوض بمن والى وعن وفي في وفي رب والباء والكاف ولام بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وما يقفوض من نحو غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن ما يقدر باللام ما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو قولك غلام سيد والذي يقدر بمن نحو قولك ثوب خزن وباب ساجن وخاتم حديد تمت بحمد الله